بسم الله الرحمن الرحيم إذن عصي على وزن ماذا عصي فعول عصي على وزن فعول قال الخامس إبدال الواو من الألف والياء إذن هذه المسألة التي فيها أو هذه هذا النوع الذي فيه ثمان مسائل ما هو ما هو هذا النوع الذي هو إبدال الياء من الواو يعني الواو تنقلب ياء أكثر أنواع الإبدالات مسائل ذكرنا منها ثمانية مسائل الواو تنقلب ماذا ماذا تنقلب الواو ياء فتبدل الياء من الواو أي الواو تنقلب ياء في التطرف مثل رضية والغازي والداعي وأكسية غازية داعية هذا تطرفت وقبلها كسرة المسألة الثانية في انقياد المسألة الثالثة في مثل ديار وقيم وسياط المسألة الرابعة في مثل استدعى وقعت الواو رابعة فصائدا ومثل أعطاء الخامسة في مثل ميزان ميقات ميراث السادسه في مثل سيد اصرها سي ود في اجتماع الواو والياء ومثل طي ولي اصرها طوي ولو ين طوي ولو ين اجتماع الواو والياء السابعه مكان على فعل وجاء اسم المفعول منه يعني جاء اسم المفعول من فعل على وزن فعل مثل مرضي ومثل مقوي طيب الثامنة في إذا وقعت الواو لامن لجمع على وزن فعول مثل عصي التي كان اصلها عصو ون ثم حصل لها ما ذكر في الدرس السابق صارت عصي ننتقل بعد ذلك إلى نوع آخر وهو إبدال الواو من الالف والياء ما الذي يذهب الذي يختفي ويذهب الذي يذهب الواء الالف والياء الالف والياء وما الذي يبقى الواو قال اولا ابدال الواو من الالف يعني الالف تذهب والواو تاتي قال اعلم وفقني الله واياك ان الواو تبدل من الالف في مساله واحده وهي اذا ضم ما قبل الالف لما تقدم في إبدال الياء من الالف أن الالف تبدل واو إذا ضم ما قبلها وتبدل يا إذا كسر ما قبلها ماذا قلنا في ما سبق الألف حرف ماذا ضعيف لا يكون ما قبله إلا مفتوحا فإذا كسر ما قبله قل بل ماذا يا وإذا ضم ما قبله قل بل ماذا واو قال مثال الفعل باع. مبني للمعلوم فإذا قلت بايع زيد عمرا بايع فعل زيد فاعل عمرا مفعول به ثم حذفت الفاعل وهو زيد لأمر ما إما للجهل به وإما للخوف منه أو للخوف عليه أو لأي أمر من الأمور حذفت الفاعل وبنيت الفعل لما لم يسمى فاعله ضممت الحرف الأول كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الفعل تضم الحرف الأول بو فينضم ما قبل الألف فتقلب حينئذ أي الألف و فتقول بو يع عمر بو يع عمر حذفت الفاعل وجاء وقمت المفعول به وهو عمر مقام الف اقمته مقاما الفعل واضح بيع بو... عمرو نعم ليبدي لهما ما وريا وريا ورا ورا لما تبنيه لما لم يسمى فعله ستضم الواو وبعدها بعدها الف فتقلب الالف الالف واون. ووريا وريا ومثله ضورب ووري وعوقب قال الله تعالى ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الشاهد عوقبتم عاقب هذا مبني للفاعل عوقبتم مبني لما لم يسمى فاعله هذا مثال مثال آخر صالح عند تصغيره ماذا تقول إذا صغرت صالحا صويلح قال يضم أوله فتنقلب الألف وواوا فتقول صويلح وسيأتي شرح ذلك في التصغير في التصغير إن شاء الله تعالى واضح صالح هذا تقول صويلح تضم الأول فتنقلب الالف واو وتاتي بعدها بياء التصغير صويلح ثم قال وحمل التكسير انتبه لهذه الجمله وحمل التكسير على التصغير في هذا الابدال أي وان لم يكن هناك ضم حمل التكسير على التصغير اي وان لم يكن هناك ضم لما قبل الالف فتقلب الألف فيه واوا وإن لم يكن هناك ضم لأن البابين من واد واحد معنى من واد واحد أن ما تشترك كثيرا فتقول في جمع امراه صالحة نساء صوالح وفي جمع دابة دواب فأنت ترى كيف قلبت ألف المفرد واوا من دون ضم صالحة على وزن فاعلة تجمع على فواعل تجمع على فواعل هذه الواو من أين جاءت صوالح الألف التي بعد صوالح هي ألف منتهى الجمع هي ألف منتهى الجمع ما لها دخل ما لها, ما لها دخول إنما أين ألف صالحة الذي بعد الصاد قلب واوا صواء صواء قل بواوا لماذا قل بواوا وليس قبله ضمة الجواب أنه حمل على التصغير لأن التصغير يضم ما قبل الألف فيقلب واوا فحمل التكسير على التصغير فقيل صوالح داب دواب الألف التي بعد الواو هل هي الألف في داب هل هي الألف في دابه يا مشتاق لا الألف التي بعد الواو هي ألف مفاعل ألف التكسير أما ألف المفرد الذي هو دابه، فقل واوا ألف صالحة قل واوا فقيل صاواء وقيل دواء دواب صوالح ثانيا إبدال الواو من الياء قال تبدل الواو من الياء في مسائل نذكر منها اثنتين المسألة الأولى إذا كانت الياء ساكنة غير مكررة أي غير أي غير مشددة مضموما ما قبلها في جمع في غير جمع عفوا في غير جمع مثال موق وزنه مفعل من اليقين من اليقين فلياء في الأصل فاء الكلمة والقاف عينها والنون لامها فكان حقها أن تلفظ ميق مفعل مفعل أين الفاء مفعل الفاء هي ماذا هي الياء ميق مفعل من اليقين ميق فلما وقعت الياء ساكنه قلبت الواو الياء واوا فقيل قيل موقن لماذا قلبت واو للتخفيف كل هذه المسائل الابدال كلها لقصد التخفيف لان موقن اسهل من ماذا اخف من مويقن اخف من مويقن قال مثال اخر موسر اصله ميسر لانه من اليسر من اليسر مي مو أين أسهل أن تقول موسر أو تقول ميسر الأول موسر ومثاله في, في الأفعال يوقن ويوسر أصلها ييقن وييسر ثقيله لكن لما وقعت الياء ساكنة وقبلها ضمه في غير جمع وليست الياء مشددة قلبت الياء واوا بخلاف نحو هيام لأن الياء ماذا هل الياء ساكنة في هيام الياء في هيام ساكنة أم مفتوحة مفتوحة ما هو الشرط في المسألة أن تكون الياء ساكنة لأن الياء متحركة وبخلاف نحو حيض حيض لماذا لم يقل, لم يقل حوض لأن لأنها مكررة وفي جمع أيضا مكررة وفي جمع لأن لأنها يقولون تتحصن بالإضغام لما أضغمت في آن أخرى تحصنت وتقوت لم تصر ضعيفة صارت قوية لذلك شد فيها قوة حيض وبخلاف نحو هيم جمع اهيم وهيماء وبيض جمع ابيض وبيضاء وهذا الاخير الذي هو بيض وهيم كان حقه ان يجمع على فعل كما ان احمر وحمراء يجمعان على حمر فكان القياس ان يقال هويم وبيض لأنه على وزن فعل فلما كان ذلك في الجمع والجمع ثقيل لم يعطى الإعلال المتقدم في موقن بل وجب أن تسلم الياء فقلبت الضمة كسره لذلك فقيل هيم بيض فقيل بيض وهيم لأجل ماذا؟ لأجل أن تسلم الياء هذه الأخيرة الآن واضحة أم لا؟ أم الأخيرة والتي قبلها ليست واضحة؟ أم الأخيرة والتي قبلها والتي قبل قبلها التي في أم الدرس كامل ليس بواضح؟ سؤال سؤالان عندك سؤالان طيب هات بسم الله بو مكسورة مثل ما تقول مثلا إذا قلت لك غير صيغه الفعل ضرب ماذا تقول ضربة تضم الأول وتكسر ما قبل الأخير هذه الياء هي التي قبل الأخير تكسر بو دواب جمع لا تصغير كبير دواب واحدا من الله اللهم بارك ها ما هو تصغير التصغير دويبة سو تصغير تصغير يقاس الباب التكسير يقاس على باب التصغير قياسا هذاك جمع وذاك تصغير المعنى هذاك معناه جمع للمفردات وذاك تصغير للمفردات من حيث المعنى لكن الأحكام متقاربة في البابين فيقيل كلاهما من باب واحد الذي الأخير هذه حق التي هي حمر نوضحها انظروا بارك الله فيكم لما تقول أحمر وحمراء تجمعهما على ماذا تقول أحمر هذا ثوب أحمر تقول هذه ثياب ماذا حمر هذه عمامة حمراء هذه عمائم ماذا حمر لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر أو حمر من حمر أو حمر حمر باسكان الميم أما حمر ما معنى حمر جمع حمار يعني لن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمار الناقة أو من حمار البعير هكذا إذا قلت حمر لا حمر لون هذه ألوان على وزن ماذا هذه على وزن فعل على وزن فعل أبيض من نفس الباب وبيضاء كان حقها أن تأتي على وزن على وزن نفسه فعل فماذا تقول ماذا كنت تقول بيض بيض هذ ثقيله أم خفيفة ثقيلة طيب لو قلت نقلب الياء ساكنه وبعدها قبلها ضمة فتقول بوض هذه ثياب بوض عمائن بوض يقولون الجمع ثقيل فلا يعطى هذا الاعلان لا يعطى هذا الاعلان إنما تسلم فيه الياء والياء هذه لن تسلم إلا إذا كسرت تهبت بهذه الضمة فتكسر ما قبلها لأجل أن تسلم الياء فتقول بيض ثياب بيض وكذلك أيضا عماء بيض وكذلك مثلها أهيم وهيماء بعير أهيم ناقة هيماء ما معنى أهيم نعم ال ال هو مرض يصاب به صاب به الإبل يجعلها ماذا تشرب شربا شربا مخيفا بسبب المرض فشاربونه شرب الهيم إذن أهيم وهيماء يجمع على هيم قياسه كان قياسه أن يكون ماذا هيم لم تقلب الألياء واوا كما قلبت في قولك موقن لأن هذه مفرد وهذه جمع في الجمع لم تقلب إنما الضمه كسرت لتسلم الياء فقيل هيم واضح نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك